ماركس لمعانت جماعة معالتي 14 شعبان شعبان 1430 شعبان هجرية كمون 10 ابريل 3 شحن 10 شموتن ميلادي زابقت سالين وزلازل لنا كتاب الاصول الثلاثه 333 مثرات كنتصله يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة واما قوله رحمه الله او مطاع يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثلاث سنذرات تغسلنا قات طوم طواقيت دورتماتوم نسغرو ابتيك لتنا يربي ناتوين زبلو ثلاث اينات تغسلنا معبود تجزؤن زبل وي سباتون انت تجزؤ وان كله دس دوبلو سقولو زرئ توخين كمون متبوع تقتلون زبل شرعي بعلو زوجص او مطع ويدماني سلطان ناتو غيرو مالتيو مريحنه وهيبو قران والسنه زبهل اي تسمعوني اي تروني انا بمراره حناتي زخيرلو بالقران والسنه نزيغو زخيرتو خينو اذا الشيخ محمد بن عبد رحمه الله هجي ابتاء او مطاعن تبلثثيتيه عينتنا يتواقيت مالتي او مطاعن دماني تمعززون زبل سيريد به الامراء الشيخ محمد بن عبد الوهاب تمعززون الزبل زبلوا سبات كم تشرعنا يا ربي كم ود منعنا تعززنا حللت لناكم تقبلوا وحرامت لناكم تقبلوا زبلوا لما يدالي مالتين امراء ما الذين يطاعون شرعا او قدرا مو غاني كن اززهم كلنا بشرعي ويدما قدرا بتحالف النتناتم كبرت رب سبحانه وتعالى وهو مظلوم مالتي لكن ما راحتي مسلمين انتدى بارك الله فيكم جهل اللوم وناصح عند قبر الله سرا نبينه زيعه عقيده اهل السنه والجماعه ويدماني نعاتهم ذنسخ اكل نسدل له زيعه خانيتي اذا كله تزي تخائلنا كن دابلنا عند حتا غاغي مالتي دعانا قبر الله كان زي امام احمد بن حنبل زبله رحمه الله رحمة واسعه امام اهل السنه والجماعه لو كانت لي دعوه مستجابه لجعلتها للامام فان صلاحه صلاح للامه او كما قال رحمه الله تعالى يعني دعوه حنتي مقبوله لله كان تزبها ليره حنت مستجاب دعوات ست نبرني نمراحي مسلمين مقبركو انرا هناك نسند صالحه حزبون يصلح سلاز خنايره سلازي اخر شيء دقيقه بلبنان نسول لكن دعانا قبرلو خاني ربي هديونا دابلنا لكن هو خنبن زين اهل السنه والجماعه ما رح هو زبلو خوارج رحم والعاده بالله كان بيوم كنا رح تقل لنا ويد ماني منهجنا اخوارج حزب زخي زياتم بل انما مفسده امسوا انضر مصلحه كم صورنا اين فلطن كندايون عبدم فساس تباصيحو بسانكي اكايدان ايزعتو مالتي سلازي مصلحه والمفسده زي فلتو صراحه تغيير ناب كانتي منكر تغيرو عزق زعابه عزقت منكراتولو اسدماني حزبي اهلوقو دم ندم فساسالو اسلاماي زيدماني من حاجهناي خوارش لزخونه كن رحقي دبا خبزي نغرزي إذا نخلله هنا كم فائده الى التقسوى ان شاء الله بدحري شغل ابن عثيمين انتايله مالتو فالامراء يطاعون شرعا إذا امروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله امراء نعززهم يلو انت انت اخوينا مالتو مخالف انصرنا يربنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بدحري زي كذا رب سبحانه وتعالى همتي <متصفيق> ابسوره النساء زبول مالتو يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ها شباب الرسول وهو الامر منكم اطيعوا الله طاعه مستقلة رب سبحانه وتعالى المعزز واطيعوا الرسول أيضا طاعه مستقلة بين رسالزه قال الطاعه الامر برسول الله صلى الله عليه وسلم لانه بوحي سر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اتيتوا القرآن ومثله معه يعني الحديث بحديث ممكن كيدالله وبالمناسبه قران يوسف لو ابزوتنا وانت زرجحهم بيني وبينك كتاب الله زبل والرسول صلى الله عليه وسلم كم زبل خمص زبلوا فعلا ماصونا بالقران ترى حنا نا من زبلو ما قلت بل اذا هي الشارحه المبينه للقران الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم والقران زي قالوا لنا بدحرزي واولي الامر <سؤال> منكم الى <سؤال> رب سبحانه وتعالى ان تم راحتكم بما واطيعوا ولي الامر منكم البلد وناطقا غاغيون خول وحي اي ورد الله ورسوله اي اطيع الولات طاعه تقربون بها الى الله اذا اطاع الله ورسوله نرب الرسول صلى الله عليه وسلم تماززهم تماززهم تمززهم بقول لكم سلازي مخالفه اند حر زيل فتطيعنا يا رب طيعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعززنا امره المسلم نززوا تخالف غني كم تناقد ديم التغسكون ابزن العدقن هو خنبل اسلمنا افقدنا ازد ماني والعياذ بالله مفسد اعظم تزعابه مفسدهيمه ابزو وفي هذه الحال لا يصدق عليهم انهم طواغيت ان اذا طواغيت الله وطاعت الرسول جروخذ صلى الله عليه وسلم والواجب والواجب لهم على الرعيه السمع والطاعه واجب قبؤا لهم دماز ومراحتي نقن از زوم نحنا حزب مسلمين مالتي في هذا الحال بهذا القيد طاعه لله عز وجل ابزا خنته ازا بزا كونته ازي از بلا ذل انت جاء نربنا الله عليه وسلم از زو خينوم نولات الامور نمره راح تتعززنا ازيت رب ربي تعزز وهم بتا نا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اند ولهذا ينبغي ان نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي الامر مما يجب طاعته مما يجب طاعته فيه أننا في ذلك نعبد لله تعالى ونتقرب اليه بطاعته اجسعه تجي كنسوا عللنا نئزوزو زلنا رب تعززوه سنزبلنا زي خاطعه نبعلا نزيم راحي مسلمين نئزوزو زلنا رب تعززوه سنزبلنا زي بقا طاغوت ايكونن وبزيد ما نتقرب الى الله سبحانه وتعالى انكبر حتى يكون تنفيذنا لهذا الامر قربه إلى الله عز وجل اذا بدي ربنا انا رب ما انت خول رب عزيزنا بدنا خلينا نزلزلنا ينبغي لنا ان نلاحظ ذلك لأن الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم اذ ياب النساء الله ايا قصير حمسان شجعت هم تقولون ان زين ستحتاج ازياء يا اي الذين امنوا طوعوا اطيعوا انتم مؤمنين لرب سبحانه وتعالى يسوع انلوا اطيعوا الله ربك اعززوا واطيعوا الرسول كما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعززوا واولي الامر منكم نتو ما راح تخم بما تعززوا اي في طاعه الله ورسوله بزواو العطف من انتهت الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم واما طاعه الامراء قدرا فان الامراء اذا كانوا اقوياء في سلطتهم فان الناس يطيعونهم بقوه السلطان ابجي كبرت مريحتنا زلو مسلمين برحتم قالتو بتي زلوهم سلطان ستقيمهم تعززوا خبره ان كله قنطي عثمان بن عفان جابورو رضي الله عنه ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران يعني ربي سبحانه وتعالى سنه قنديسباتي ادبله بالقران زي تعذبوه بالسلطان ادبوه ربي ادبوه اذا ما تش قنديسباته واذهبوا حلاله الحرام بقول له خبشرك راح اقول له بنعاتات جدف بله ان بالله يبلك لكن ولي الامر اذا يختنفزلك ازياء حراميه سرحق ازياء دماني خمزي قبر يلو تعزيزه وكن ولا خيفته له ازذاب ساعه الزمن لذلك كل يكون بالقران بالحديث غير قال له لكن ابت حدود الله نسمتها تسراقي الى كرهه نابله تفرح تي خمري سته مالتي واستي جلد اخي وسدا ويكي قرف نبله تطوق بالخيل كمون بحمر مطرطر ولا احمر ترى يب بال قذف 80 جلده فرعون تطوق بالخيل فلذي رب سبحانه وتعالى كنديك كندي سبحان الله حدود الله بزوم اولات الامور بامبرو انتي قبرو مالتيو رد تعذيب يقبر لذلك زمرحتون بتي شرع خاد كله نخنديون بسلطان بيروم يدو بهم وان لم يكن بوازع الايمان قال له وازع ايمان يبل ما لسي حلال وحرام تشلكا يا قدر فنا جال اندابلشال لكن بسلطان مس مس مخايوكن ابذا ساعه زي يدم مالك لان طاعه ولي الأمر تكون بوازع الإيمان وهذه هي الطاعه النافعه طاعه ولي الأمر بايمان قونان الله اذا اصل ووازع ايمان كل لوحده سب مالتي اذا اذا طاعه اذا ما نافيه جاءت تغمز لو طاعه مالتي وهن هذه تقينها بسلطان بحيله ستقيمك هل ساعز بينه هم ما كانوا لا تقبر خيلي ولاهات بالله ربي يسلمنا النافعه لولاه الامر كم قول لهزبه راح تكونه انتم ولاه الامر ما راح تكون تتكمه والنافعه للناس ايضا نقول لهم ده كسباتون زي تتكم مالتي انت بايمان زلهه وقد تكون الطاعة بوضع السلطان بحيث يكون قويا يخشى الناس منه ويهابونه لانه ينكل بمن خالف امره كمون انت خونا له مالتي سلطان تتقيمون زي شر عزت ابو قوخه بالخي اللي مسلمين لازم يكونوا قويا انت قولوا مالتي رب سبحانه وتعالى حيل سلا ذهبوا مالتي لذلك فرحوا سجون تخي وصلنا كيكس عننا دبلون فرحوا ولهذا نقول إن الناس مع حكام في هذه المسألة لهم أحوال سبات مس ما مسلمين اربعه احوال ويد ماني كوناتات تقيسوا على الشيء المناسب اربعه كوناتات اللواء واللوازن اربعه زيته محفز الحاله الاولى ان يقوى الوازع الايماني والرادع السلطاني وهذه اكمل الاحوال وعلاها تقدمتي توازن الايمان قوي انت شرعه راح تروقون حدث كمون تي سلطان ما راح اقرد حيالي الشريعه خطبقه اللوزه اللي مالتها ابن سعيد عزيز ياتي الزبلت تزلع علتك كوناتات اذا ترك مناته بغلت شنه خيز الله بايمان والسلطان اذا تقدمت الحاله الثانيه ان يضعف الوازع الايماني والراضي السلطاني ابزاه خاني كلت تن ضعف له وازع اماني بالليل قران تسمعوه تبلو حديث تقرال له يا ابي قام قلنا زي سلطان يزيد ما راح اماني بزح اب سلطانته تقيم كد وهذه ادن الاحوال واخطرها على المجتمع زياد ما تاز وزياد ماني عباه حداك يعني حزب مسلمين هنا تنتاي لا خرطعه زعمانو ضعيف وازع دين يلا مالسي ايمانك زوقسكا مالتي ايمانو ما يوقصومني ويد ماني زي حرام يا رب خير سلا عذابك يورد لنا ايبلون ابرس يد ماني انت ما راح يد ماني شرع زي تطبقوا ولد الدمان حي لا يتكملو اذا زبلت مالتي اخطر ويد ما حداك نيا زخنت ماتي على حكامه, ومحكو... على حكامه ومحكومه على حكامه ومحكومه كمون ناتي ما راح يعقرون انتم إذا ضعف الوازع الإيماني والراجع السلطاني حصلت الفوضى الفكرية والخلقيه والعملية اذا ما اند حرينا مالت فوضى فوضى مالت سرع... مسرع زي بلوكايده نعم فن فن عقيده كندنيتي نبلص عقيده زين ما عبدك يا لا وازع نا نتاي باللوم نا يديني باللوم تيمان ضعف ما راحوني زغط لهم يلل مرا حي مسلم ابذ ساعات زي فوضاي قاتموني بفن حتى بعقيده شبهه يزرق حد تعادر ماني ما اني ناي اخلاق قداي سماصلحه زي بللو نورز هنا كزرق حراي افسدت جاءت قانون ابتكبرت هبطوح الجميرني عقيده قدا منهج قدا ابرز بما والعياذ بالله انحلال مج كل شيء حلال حلال خمر وما يسوت لك والعياذ بالله مسوالد عنده وزيكا حمدلله كازم قران قدف صلاه على فاتك يا رب الغفور عزتنا بل كات عزبي لا تفسد الشبهات وفتنه الشهوات كل يزرق وهذا بالله لذلك شيخ ابن عثيمين حكوا ليها عن بغلته وضعفه لجانب الايماني وجانب السلطان اتسبب كنه ايتحازن اذا عينته مفساد الاطوال يا ذ بالله الحاله الثالثه ان يضعف الوازع الايماني ويقوى الراضع السلطاني اذا سالسيت غنات الدماني انت وازع الايمان ايمان ضعيف قوي ويقوى الراضع السلطاني لكن انت ما راحي طريقه يو. قوه حيل له طبقوا ازياء شرعيه النبل يئزز وهذه مرتبه استاذ يا تمك يا اي لانه اذا قوي الرادع السلطاني صار اصلح للامه في المظهر ابتدى اتي رادع السلطاني قو اندحر له ما السلطان متقام مالتيو اذ ي ان امه حزب مصلحا له في المظهر اتي قدما وتكبرات مغنياتو ترق سبحان الله سبات كوا يومنا بسراد ولا قوسون زي مرحي مسلم خمري جرفوا تساتيناقس عن نايب زي مرحي مسلم ندا بلو استقامه يرهب اذا كنتي قداماوي تكباراتناتم انتي صبق ترئلهم فإذا اختلفت قوة السلطان فلا تسأل عن حال فإذا اختفت فإذا اختفت قوة السلطان فلا تسال عن حال الأمة وسوء عملها انت دعاكن ضعف الايمان الله مسودماني اذى مراحل ماني ضعف اللو كمرحومك الن بشرعي كنت تزيد له ماثيو ابذ ساعه اذ كنت تنيز امه زي تحتت ابي حداقي والعاذ بالله الرابعه والاخيره بزئيرون زربايك زازم ان يقوى الوازع الايماني ويضعف الرادع السلطاني توازن ايمان قو له تزبز بزينه بل له دا يكون له مالتي ايماننا قوي قال له ويضعف الرادع السلطاني لكن تي ردع مقصعه الحكوم تزله هاي زبع السلطان وراحي نا مسلمين انتوا قال له مالتي يضعف له دغمتعل فيكون المظهر ادنى منه في الحال الثالثه اتي مظهر بقدمه وزر مالتو ادنى حتى ثالثيتي وسط دبلنا زياده تحتبل لكنه فيما بين الإنسان وربه اكمل واعلى امونغو رد امونغو اذا سبزن بحريناكم اكمل واعلى يكون مغنياته بايمانه يخير سله زله زمراحي مسلم فريح وزيكونس ربي ير ان له ربي قيامه حسبني كل حدود شرع الله سبحانه وتعالى يطبقوا سلازونه سلازي اذا اربعه كوناتات وسدنان مارتيوا اكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم هذا صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين